سالت دمعك على الطريق ورحلت يا اغلى حبيب سالت على الطريق ورحلت يا أغلى حبيب قد غبت عنا جسدا لكن روحك لن تغيب لكن روحك لن تغيب Ana sunnu sunnu Ana In In والحزن فاض المنتهى والله ما في العين دمع إنما أغنتها قرح الجفوني يا أخي والحزن صاغ المنتهى والله ما في العين دمع إنما Tem يجمعنا في دار خلد ونلتقي أي اخي نحيا نعيما للابد عسى إلهي خالقي يجمعنا في دار خلد ونلتقي أي اخي نحيا نعيما للابد na ja na